すいません。

I've shared one.

يصلح لكم اعمالكم

الماضي عن اعتقال أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في أ ب ي بكر رضي الله عنه وقلنا إ ن ن ا نعتقد ب أ ن أ ب ا بكر رضي الله عنه وخير الناس بعد ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين و أ ص ح ا ب نبينا صلى الله عليه وسلم

م ا خير الناس فرني أ ي خير الناس جميعا واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال الله تعالى ب ا ر ك و ت في كتابه كنتم خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس ابو بكر رضي ا ل ل ه

بعد ن ب ي ه ا صلى الله عليه و آ ل ه و سلم و قلنا الذي دل على ذلك كتاب ربنا سبحانه و تعالى و س ن ة نبينا صلى الله عليه و آ ل ه و سلم و ا ج م ا ع ا ل ص ح ا ب ة في عهد النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم و إ ج م ا ع ا ل أ م ة سلفا و خلفا على ذلك قلنا ب أ ن ن ا ب ب

كتاب الله عز و ج ل فهو ابو ب ك ر ا ل ص ا ح ب في ا ل غ ا ر إذ يكون لدينا ص ص ا ح ب ه هو ابو بكر رضي ا ل ل ه عنه. و ه و ا لدينا ص ق صدق الذي ا ل ب ي صلى ل ل عليه ه و س ل م قال تعالى و ا ل ذ ي جاء بالصدق و ص د ق به ن لدينا ا ل ص ا ل ح ن ت ظ ا ه ر

ومضى الصالح هنا ابو بكر وعمر أ ب و بكر رضي الله عنه والاتقى ا الذي قدم ماله في سبيل الله ت ب ا ر ه وتعالى و س ي ج ن ا هو ا ل أ ت ق ا ى الذي يؤتي ماله يتزكى و أ ب و بكر رضي الله عنه ه وقاف ا ل و عندك الله أ م ا في سنته نبينا صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و ه و الذي قدم نفسه و ماله

وماله ابو بكر ا ل ا خ و ة في الله و احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لما سئل النبي من احب الناس اليه قال ع ا ئ ش ة قيل فمن الرجال قال ابوه اي ابو بكر رضي الله عنه ابو بكر ا ل ا خ و ة في الله و الصديق من ا ل ص د ل ا ت النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما ارتجف

عليك نبي وصديق وشهيدان أ ب و بكر هو الذي كان النبي يغضب لغضبه قال لعمر بن الخطاب إ ن الله ارسلني اليكم فقلتم كذب ف قال أ ب و بكر صدقت وواساني بنفسه وماله فهل أ ن ت م تاركوا لصاحبه أ ب و بكر هو الذي بشره النبي ب ا ل ج ن ة فقال أ ب و بكر

ابو بكر ا خ و ة ي في الله هو السابق كالخيران ثم ايضا ا خ و ة ي في الله كان اجماع الصحابه رضي الله عنهم في حياه النبي صلى الله عليه وسلم بافضليه ابي بكر رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

ف ن خ ي ر أ ب ا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهذا اجماع ا ل ص ح ا ب ة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل سئل عن ل ي ابي طالب رضي الله عنه سئل عن ذلك كما قال محمد بن حنفي ة قال قلت ل أ ب ي أ ي لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه من خير الناس

عمر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في المخالب عن ابي بكر ابو بكر سيدنا وعتق السيده بجمع الصحابه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النبي يسجد على افضليه ابي بكر رضي الله عنه كما كان اجمع الصحابه اجمع امتي سدف وخرفا على ذلك بان افضل

بعد ا ل أ ن ب ي ا ء هم اصحاب النبي و أ ف ض ل ا ل ص ح ا ب ة أ ب و بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم ب ق ي ة العشره ا ل ب ش ر ي ن بالجنه ثم بقيه اهل بدر ثم بقيه اهل اخر ثم ب ق ي ة أ ص ح ا ب بيعه بن ع ا ن ثم بقيه أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم نخل ا ل إ ج م ا ع هذا ا ل أ ئ م ة

ش ا ف ع ي رحمه الله و أ ب و ح ن ي ف ة و ا ل إ م ا م احمد نقله الحافظ ابن حجر النووي وشيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه والذهبي وابن كثير وجمع من ا ل أ م ة سلفا وخلفا على أ ف ض ل ي ة أ ب ي بكر رضي الله عنه على جميع ا ل ص ح ا ب ة بل هو أ ف ض ل الخلق بعد ا ل أ ن ب ي ا ء وهذه إ خ و ة لله م ك ا ن ة أ ب ي بكر في قلوب المسلمين

اليوم ا خ و ة في الله نتحدث عن أ ب ي بكر رضي الله عنه في م ك ة قبل إ س ل ا م ه وبعد إ س ل ا م ه أ ب و بكر يخوتي في الله قبل إ س ل ا م ه كان له رصيد ضخم من ا ل أ خ ل ا ق الحسنه ا ل ق ا ض ل ه عند قريش فلم يغفر أ ن أ ح د انتقد على

ل م يخفى عنه امر يخل بمروءته رضي الله عنه بل كان أ ب و بكر اخوته في الله تاجرا ً ف ك ا ن صادقا ً أ م ي ن ا ً وكان أ ب و بكر هو أ ع ل م الناس ب ا ل أ ن س ا ب فهو أ ن س ب قريش بقريش وكانت لهم ضيافات ا ل ج ا ه ل ي ة لا يقوم بها إ ل ا أ ب و بكر رضي الله عنه لنعلم اخوته في ا ل ح ل ك ل ش ي

الاسلام لا بد ان تعلم ان ابا بكر رضي الله عنه لم يشرب الخمر في الجاهليه والنسف ش ر ف وكفر و ظ ل ا م ولما سئل عن ذلك لماذا لا تشرب الخمر قال اصون عرضي واحفظ نوؤتي فان من شرب الخمر كان

ل ع ر ض ه و ج ب ان و ن هناك ا م ج ا و هناك ا م ي ج ا ك ن هناك ا م ي ج ن ك ن ه يجب ان يكون ا م ب ان يكون ا م ر ان ي و ن ه ن م ي ان يكون ه ا ك امر ي ان ي ك و ه ا ل خ م ر ي ب ان ي ك و ا ل خ م ر يجب ان ي ك و ا ك امر ي ب ان ي و ن ه ك ا م ي ان يكون هناك امر يجب ان يكون ه ن ا امر يجب ا يكون هناك امر يجب ن ا م ان ي و ن م ر ب ان ي و ن ه يجب ان ي ب ان يكون ه ن ا ل امر يجب ا ل ي ان ي و ن ه ن ا م ر ب ان ي ب ن و ن هناك ا م

إ ن شرب الخمر اخوتي في الله ربما وقع على أ م ه أ و على أ خ ت ه إ ن ه مضيع للعرض و مضيع لمروءه ا ل م ا ت تجد ا ل ش ا ب إ خ و ت ي في الله يدعو في جمع الماء و يكد ل أ ج ل ج م ع ه ثم ينفقه إ خ و ت ي في الله على إ ج ه ا د ع ق ل أ ن تميزك الله عز وجل بالعقل ما الفرق بين ا ل ا ن س ا وبين غ ي ر

لما ميزك الله عز وجل بالعقل يذهب أ ي ي إلى العقل بنفسه باختياره بماله هو لماذا يخطئ ا ل ل ه أ ع ط ا ن ا ل ل ه عز وجل المال في أ ي د ي ه أ ع ط ا ن ا ل ل ه عز وجل من م ا ل وسبب لك الاسباب وقدر لك رزقك و أ ن ت في بطن أ م ك لماذا قال الله عز وجل في الحديث الكرسي إ ن ا انزلنا النار

بالجمله اخوتي في الله اعطاك المال لتقيم ا ل ع ب و د ي ة لله عز وجل ولذا قال أ ح د السلف يا ابن ادم ت أ م ل في ن ف س ك سترى ان الله عز وجل أ ل ا ن لك مفاصلك لتعبدها أ ل ا ن لك المفاصل لتكون مهياه للسجود و ا ل ر ق و ع و ا ل ع ب ا د ة ل ل ه عز وجل اخوتي في الله الذي يستخدم

ن ع م ة المنعم في مغضبه وفي م ع ص ي ه هذا بدل ن ع م ة الله كفرا و أ ح ل نفسه دار البراء لا بد يخرج الا ان نعلم هذا وليعلم ا ل م ر ض قول ربه تبارك وتعالى و أ ن ليس ل ل إ ن س ا ن إ ل ا من سعى و أ ن سعيه سوف يرعى ثم يجزاه الجزاء ا ل أ و ف ى

وان َ أ َ إِلَى رَبِّكَ الى َ ربك عز وجهتني وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ المنتهى ََُْ فلا اريد اخوتي في الله الا ولا اريد لنفسي ان تندم عند الموت اشد الندم اخوتي في الله ان يندم الموت عند موتي يريد ان يرجع الى الدنيا ليعمل

يتمنى أ ن يعيد ح س ا ب ا ت أ ن يطيع ربه تبارك وتعالى لكن ا ت ه ى العمر ا ت ه ى ا ل أ ج ل ما يقدر على ذلك ولذا اخوتي في الله لا بد أ ن نعلم أ ن ا ل ع و د ة إ ل ى الله هي ا ل سبيل اخوتي في الله إ ل ى صلاح الحال والبال والمال الذي قال ذلك

أ ب و بكر الاخر في الله لم يسجد لصنع في ج ا ه ل ي ه قال عن نفسي في جمع من أ ص ح ا ب النبي صلى الله

الهان. وابو بكر, بكر ه و ا ل ذ ي اتى ب م ا ل ي كل ه فوضعه ي د ي النبي صلى الله عليه وسلم ولما سئل عن ذلك ما ق ي ت لياهلك قال ا ب ح لهم الله او رسول ا ب و ب ك ر خ و في الله ولكن ما قلت امه ا ل ل ه ع ن م ه قالت أشتري سبعة ممن كان يشتري العبيد في ع ت ي ب ه م ف ا ع ت ق ل س ب ع ة من كانوا ن

في سبيل الله من هم بلاد و ع ب د و فهي و كنا ل ن ح ف ظ ح د ي ث ع م رضي ر الله عن ه أ ب و بكر سيدنا وعبد سيد. الرسول ي لخريف الله ه و الذي كان م د ح ف ع د النبي صلى الله عليه و سلم بكل ما و ل ي ا ه فهو

ع و ا بن الزبيب ي س أ ل عمرو بن ا ل ع ا ص رضي الله عنه عن أ ش د شيء لقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و فقال أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في فجر البيت فجاء ع و د ا بن معاي بن عبد م ع ا ي ط فيه من الله ما يستحق فخنق النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم خنقا شديدا

قال ف أ ق ب ل أ ب و بكر وهو يدفعه وهو يقول لهم أ ت ق ت ل و ن رجلا أ ن يكون ربي الله وقد جاءهم الى ل ب ي ن ا ت من ر ب ك بل علي بن علي طالب رضي الله عنه وهو على ا ل م ن س أ ل الناس و من قال أ ي ه ا الناس من أ ش ج ع الناس فقالوا له أ ن ت قال أ م ا أ ن ا ما قال

لم تصفت منه. اي إ ل ا خ ل ق ت ه ولكنه ارباك أ ش ج ع الناس ارباك قال لقد ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم

ا لكن ع ب اخبتي ر ة الله ا في ل ث ر ة م ا ا لما ع ب ر ل ع ب ا ر والضبرة ة ف في يكون الله لا ت لديك ا ب اثرا ويجب ان م يكون لديك ل اثرا

شد في ا ل ج وقال ف له هذا الطعام ب ك ه ا ن ة كنت تكهنتها في الجاهليه تكهن لرجل في ا ل ج ا ه ل ه و لا يحصر ا ل ك ه ا ن فالرجل حدث لهما م قال له فبعد

فدعا بقصف من ماء وجعل اشجر الماء ويضع فمه في اصبعه الى ان اخرج هذه اللغه ف ق ي د له يا امير ا ل م ن م ن ي ن

بعد حديث الاسراء والمعارج إ س ر ا ء والمعارج كفر بالله سميت س و ر ة في ا ل ق ر آ ن الكريم س و ر ة الاسراء فنبينا صلى الله عليه وسلم اسري به من بيت الله الحرام بمكه المكرم الى بيت المقدس ثم عرج به

من بين ا ل م ج د س إ ل ى السماء السابعه وكل هذا يوحده الله حدث مع النبي في ليله وبعدما احضر الناس ب ل ا ه حدثت حنف حدث عظيم ك ا ن يضربون أ ق ب ا ل ا ل إ ب ل شهر ع و د ة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في جزء من الليل

فلم يعلمك عريش بذلك ظنت ان هذه هي التي سطرت على الاستلام على المسلمين لذلك ذهبوا الى أ ب ي بكر رضي الله عنه منذ ما يقول صاحبه قالوا يقولون إ ن ه ذهب إ ل ى بيت المقدس وعاد في ليله فقال الصديق أ ب و بكر رضي الله عنه

قال أ ب و بكر بن عياش ما سبقهم أ ب و بكر بكثير صلاه ولا صيام ولكن بشيء واخر في القلب و التصديق التام للنبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن كان قال فقد ص ل ت قال ت ص د ق أ ن ه ذهب وعاد في ليلته فنحن ن أ خ ذ شهرا ج ه ا شهر ع و د ة

فقال ابو بكر اني اصدقه في ابعد ا ل م ا ر ك اني اصدقه في خبر السبب صدقه ان الواحد ينزل عليه من عند الله تبارك وتعالى

ف ذ ا هي نار نار ت ل ا ق و م ن دخل النار ف إ ذ ا هي جنه ة يتنعم فيها الناس

ع ل ي ه م ان الشرك و ن في م ك ة خ ر ج ابو بكر رضي الله عنه مهاجرا الى ا ل ح ب ش ة و م يكن هناك عائشه رضي الله عنه فلما وصل الى ب ر ك الماء غ وكان بعيد م ن م ك ة ل ق ي يهوذا اسمه ابن الدغين سيد القار ة وهي ق ب ي ل ة من قبائل ا قريش فقال الى

قال لقد ضيق علي ق ا ل ي فاريد أ ن نسيح في الغرب أ ع ب د ربي فقال له ا ل م د ق ن ه يا ابا ب ك والله إ ن ك لا تخرج ما مثلك لا يخرج ولا يخرج لا تخرج أ ن ت ولا يخرجك ق و ن ا إ ن ك لتحمل ا ل ك ل م و ت خ ر الضيف

فتكسر المعدوم وتصل الراحم وتعين على ن ع ا ئ بالحق قال فارجع في ج و ا ه فرجع ا ل م ج ر ي ن ه إ ل ى أ ه ل ب د ن ه فقاف بالبيت فقال أ ب و بكر في ج و ا ه قال ا ل م ش ل ك و ن ل ك ن يعبد ربه في ب ي ت ثم ب د أ لابي بكر رضي الله عنه أ ن يبدي مسجدا بفلاح ذلك

فبنى مسلم فكان يصلي لله عز وجل في هذا الحد فعليه ب س ر ع الشركين ابناءهم يتعد جبين منهم ومن صلاتهم وكان رضي الله عنه ل ي ق ه م اذا قرا ا ل ق لا ي م ل ع ن ه يملكه ا ل ل م ل ك عينه ي ك عينه يملك عينه ي م ل ع ي ه يملك عينه ي ل ك عينه ي ك عينه يملك عينه يملك ي ن ه يملك عينه يملك عينه يملك عينه ل ع ن ه يملك عينه ي م ا ك عينه يملك ع ي ن ل ك ع ي م ل ك عينه ي م ك ي ن يملك عينه ي ك عينه ي ل ه يملك ك ل ك ي م ل ك ي ن ك ي ن يم يم

فارسله ك الى فخافوا ابن ا ئ ه به. ان يفتنوا ف ر س ل و ا د غ ن ة اما ان ت أ م ر ه ان يصلي في بيته واما ان ترد عليه ج و ا ر ه فذهب اليهم الدغنه ن ا

ا ل عريانه ل يا كبرياله نحن بين يديك اللهم ارزقنا حب رسول الله الصالح اللهم اشقنا ح تحت الواحد اللهم احينا على سنته

صلى اللهم عليه وآله ل و س اغفر ل ل نعمل بعمله اللهم معهم وإن لم نعمل بعمله اللهم معهم وإن لم نعمل بعمله اللهم ه معهما أنه معهما معهما أنه م فاحشنا احشنا احشنا وإن لنا و ل إ خ و ا ن ن ا الذين سبعونا ب ا ل إ ي م ا ن اللهم اغفر لنا و ل إ خ و ا ن ن ا الذين سبعونا ب ا ل إ ي م ا ن ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آ م ن ربنا انك روح رحيم اللهم بفضلك السيد الدعاء

اللهم م س م ي اشف مرض المسلمين, المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا اللهم غ ف ر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك ب ا ل و ح د ا ن ي ة ولنبيك ب ا ل ر س ا ل ة وماتوا على ذلك اللهم ا ك ل و ن ز ل ه و س ع و د خ ل ه ا ل ل ه ه م

マリンが大好きは大